بوك تو بدست إدفت تسعة وخمسون تسعة وخمسون بف بوشتتا. في مكتب البريد في مكتب البريد كده إن عبليس كتب بوشتنس اين يوجد اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد داليتشليه هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد كاد اين يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد تريابوت مينياكولكو بوشتينسكي ماركي تحتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد ز لاجل بطاقه ورساله لأجل بطاقة ورسالة كوكو ا بوشتنسكاتا تاكسا كم اجره البريد إلى امريكا كم البريد الى امريكا كوكو تيجي كوليتت وزن الطرد كم وزن الطرد Мога ли да го изпратя с въздушна поща? Хъл йомкину ни ерсалу ху билбарид илжауи? Хъл йомкину ни За колко време ще пристигне? Към яхтаж въгт, хатта ясъл? Към яхтаж ал въгт, كاد مoga da se obadja po telefon Ajna yumkinuni an attasil bitilifon Ajna yumkinuni an attasil bitilifon Kada en nayblskata telefonna kabina Ajna tūjad aqrab kabinat tilifon هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ إيمتلي تليفون ukazatel هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ znajtete telefonny kod za Austria؟ هل تعرف كود مفتاح النمسة؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ مومنت. شت بروڤيريا. لحظه سابحث عنه. لحظه سابحث عنه. تليفون ناتالييا باستياننو الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. أي номер رقم الذي اتصلت به اي رقم الذي اتصلت به perlu treba da izberete تضغط الصفر يجب اولا ان تضغط الصفر.